وإذا يسأل هل تتلمذ مالك على أبي حنيفة لا أعلم ذلك وأما عقيدة ابن سينة وابن سبعين فهي من أفسد العقائد ويكفيك أن ابن سبعين وأشياعه وأمثاله هؤلاء عقيدتهم عقيدة أهل وحدة الوجود نسأل الله العافية والسلامة العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف اتحاد وحدة الوجود عندهم ظاهرة ومعروفة في كتبهم ومتقررة وأما ابن سيناء فمثلهم وأسوأ منهم وموقفه من القرآن يكفيه وموقفه من النبوة يكفيه فالنبوة عنده ليست فضلاً من الله يختص به من يشاء بل هي وظيفة مكتسبة تحصن بالمجاهدة يجاهد الإنسان نفسه حتى تصفو فيصل إلى هذه المرتبة حياذاً بالله من ذلك وأما القرآن فاعتقاده فيه من أخبث الاعتقادات حيث يزعم أنه ليس بكلام الله جل وعلاً وإنما هو من تصور النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيالات النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها للإسلمين جاء بها مواعظ وجاء بها خطابات يعني لا برهان ولا دليل عليها هذا اعتقاده في الغران وقد نظمه الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في أبيته المشهورة التي قد كررناها كثيرا وهي قوله وأتى ابن سين القرنطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه هذه الأكوان حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عالية عن البرهان يقول العقل الفعال هم لا يطلقون على الرب تبارك وتعالى على الله جل وعلا لا يطلقون عليه اسم الرب ولا اسم الاله وانما يطلقون عليه العقل الفعال والعلة الفاعله اعلهم الله عدلوا عن اسم الاله الى ما اسمه العله الفاعله والعقل الفعال فهذا الفيض فاض من العقل الفعال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم واسع الخيال خصب الخيال وعنده تعبير جيد ودقيق فالذي تخيله عبر عنه فأجابه مواعب وخطب وقدمها للناس ليرغبهم في اتباعهم هذا مذهب البرسينة في, في القرآن يكفي ولا ما يكفي يكفي إذا كان هذا ما, ما, ما اعتقاده في القرآن فماذا بقي فنحن نسأل الله الحافية والسلامة وكثير من الناس في هذا العصر ما يعرفون ما هو ابن سينة وما هو الفارابي وما هو ابن عربي وما هو ابن سبعين وما هو ابن طوسي إلى غير ذلك فتجد يقول لك مختبر ابن سينة مستشفى ابن سينة مدرسة ابن سينة متوسطة ابن سينة ابتدائية ابن سينة مركز ابن سينة الفارابي جامع كلية الفارابي كما رأيت أن ذلك ما يعرفون والآن يزيد اللبس لبسا إذ المفكرون الغربيون أخذوا هذه الجوانب عند هؤلاء المنتسبين للإسلام الطب وما يتعلق بالطبيعة ما يتعلق بالجيولوجيا ما يتعلق بالفلك وأخباره ونحو ذلك مما كتب فيه هؤلاء فاستفادوا منه وبنوا عليه وأخذوا النظريات الصحيحة وبنوا عليها وانطلقوا منها ثم أعادوهم لنا هم ملمعين العالم المسلم ابن سينة الفيلسوف الكبير الفارابي المسلم الكبير الفارابي وهكذا أما نحن وإياكم معاشر أهل السنة فهؤلاء عندنا ليسوا بشيء وما أرسط ولا الطوس أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سينة فارابي هدوتنا ولا الذي لفصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالبار قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بداء الكلب والقرد والخنزير والأسد هؤلاء ما هو شيء هذا الذي نعرفه عنهم وكتبه شاهد وناطقه به ونحن إنما أخذنا من كتبهم ونقلناه عنهم ودوناه وعزوناه إليهم فهذه عقائده أو بعض عقائده